أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود قتل أصحاب أخدود قود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شمود وما نقموا منهم إلا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 إن بطش ربك لشديد إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود جل العرش المجيد فعال لما يريد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 إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين فمهل الكافرين أمهلهم رويدا